النشرة الإخبارية دوله الاسلام صول والحرير لمله الكفر وجمع العسكري وبعت الروبس يولا مطلع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الجمعه الخامس من ذي الحجه لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين أكثر من مئتي هالك ومصاب من الرافضة المشركين بعملية استشهادية في كابل مئة وعشرون هالك ومصابا من الاستخبارات والشرطة الأفغانية المرتدين بهجومين غماسي واستشهادي في كابل سبعة عشر ما بين قتيل وجريح من الرافضة المشركين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد البداية من ولاية خراسان أكثر من مائتي هارك ومصابا من الرافضة المشركين بعملية استشهادية في كابل بتوفيق الله ومنه تمكن الأخ الاستشهادي عبد الرؤوف الخراساني تقبله الله من الوصول لإحدى مراكز الرافضة المشركين في الناحية الثامنة عشر في مدينة كابل أمس حيث فجر سترته الناسفة وسطهم موقعا أكثر من مائتين منهم بين هارك ومصاب ولله الحمد والمنه ما زلنا في كابل مئة وعشرون هاركا ومصابا من الاستخبارات والشرطة الأفغانية المرتدين بهجومين غماسي واستشهادي في كابل بعد التوكر على الله تعالى انطلق الانغماسيان حيدر فاتح وأبو بكر الخراساني تقبلهم الله نحو معسكر تدريب الاستخبارات الأفغانية المرتدة في الناحية الخامسة بمدينة كابل وبعد اشتباكات دامت خمس ساعات استخدما فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية فجرا حزاميهم الناسفين وسط ما أدى لهلاك وإصابة مائة منهم وفي الناحية التاسعة توسط الأخ الاستشهادي أبو بكر التركماني تقبله الله تجمعا لعناصر الاستخبارات والشرطة الأفغانية المرتدة أول أمس وفجر سثرته الناسفة ما أدى لهلاك وإصابة عشرة مرتدين والله الحمد والمنة وإلى ولاية العراق إلى بغداد سبعة عشر ما بين قتيل وجريح من الرافضة المشركين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد بفضل الله وحده تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على حافلة تقل عناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة الشعلة شمال بغداد ما أسفر عن هلاك وإصابة عشرة مرتدين بينهم عناصر استخبارات وفي منطقة الشعب شمال شرق بغداد انفجرت عبوة ناسفة وسط تجمع للرافضة المشركين فوقع سبعة منهم بين قتيل وجريح ولله الحمد والمنه وفي كركوك تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة على الطريق الرابط بين عرب كوي وداقوق أول أمس ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه وآخيرا إلى دجلة تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للحشد العشائري المرتد قرب مفرق القيارة ما أدى لتدميرها وإصابة عنصرين كانا على متنها ولله الحمد كما تم استداف دورية للحشد العشائري المرتد في قرية الشيخ حمد جنوب غرب مخمور أمس ما أسر عن إصابة عنصرين بجروح بريغة ولله الحمد على توفيقه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين أكثر من مائتي هالك ومصابا من الرافضة المشركين بعملية استشهادية في كابل مائة وعشرون هالك ومصابا من الاستخبارات والشرطة الأفغانية المرتدين بهجومين غماسي واستشهادي في كابل سبعة ما بين قتيل وجريح من الرافضة المشركين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد وesto قم بالو تحيه إخوانكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لله الاسلام صول وتحرير الكفر وجمع العسكري وبعث الرابس يولا قبل ما تغطى من فلول وان حرير حط من قيد وخوف وقعة شاب منها قبل الاكبار أح قلات سااد في الظ مننظر لم يرتسم في من